وفي رواية قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحشة وفي رواية لا تكوني فاحشة قالت لم تسمع ما قالوا قال رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيي